الَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أمم مَن مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ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 وَلَا نَصِيرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ أُولَٰئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَٰئِكَ لهم عذاب أليم